ولمَّا رجع موسى إلى قومه غضباناً أشفاً قال بئسَ ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ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 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا سَيَأتِثُمَّ تابوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْقِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّミقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ تَهْدِي مَن تَشَاءُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا أَنْتَ وَلِجْنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا خَيْرُ الْغَافِرِينَ